دبحونا بالأحزان أتلوا زهور وحمان واللي أتى للبراء ومجرمة إنسان دبحونا بالأحزان أتلوا زهور وحمان واللي أتى للبراء ومجرمة إنسان شاير رجعنا خوف ولا هيشق الصفوف احلام شعب اسا عيش النفس الظروف لا شاير رجعنا خوف ولا هيشق الصفوف احلام شعب اسا عيش النفس الظروف